يا الله ويا الله يا الله ويا الله يا الله ويا الله يوم الغدير حدرت عين أمين عين الضار علي غير ماء المولين يوم يا شيعب تهج وتبسم علي علي علي حرك نسانك وبغيناك ترنم علي علي من قلبك من ونفوض غبار الهام علي علي علي علي بالمرتضى الدين التمل والتمن علي علي علي <تصفيق> علي, علي ايه انفجر يا جايني غير انا انا ولي ايه انفجر يا جايني غير ويا دارة حين أمير حين الضار علي غير ماء المولي يوم الموالح حققت أعماله علي علي علي, علي, علي صاحب ولاية علي جلاله علي علي علي في كل بلده وصده الهالة علي علي علي, علي الحيث تموت صغيرها عزانة علي علي علي, علي انتحر يا عادلي غيرنا إذن ولي انتحر يا عادلي غيرنا إذن ولي يا الله ويا الله يا الله يلا ويا الله يوم الغديد حدارت حيّا نهمي تغل حادي اليوم مطلب ربه علي علي علي علي وصل بارية دوم تسنك دربه علي علي علي سيني سيني محاذر وحربي حربه علي علي علي وقال الهم وحثهم وذوبوا بحبه علي علي علي, علي يا عنا هل قول الجلي حيانا انه ولي يا عنا هل قول الجلي ولي يلا الله ويا الله يلا ويا الله يوم الغدير قدرت حياني علي تطاقعة وفاقعنا علي علي علي مئي دمان نزع طاحا يدنا علي علي علي مفق عبيد حيدارا سيدنا علي علي علي الكون خليوا وقف بأسرع ضدنا علي علي علي, علي يا بقاح ابن الاولي غيرنا ان ولي يا بقاح ابن الاولي غيرنا ان ولي يلا الله يلا ويا الله يلا ويا, ويا الله يوم الغدير عدلت حياني حين علي ساعة ولايه لعيتان تغير علي علي علي في فحمها عشان بدلا بالجوهر علي علي علي عذر يضل والين حتى المحشر علي علي علي وصينا اسمه في الكفن يتسطر علي علي علي, علي ايش لاغوص مبتلي غير انا ان ولي ايش الله يلا الله يوم الغدير قدرت حيانا مين